112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين 116. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها لأبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى أَبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 119. وجاءوا أباهم عشاء يبكون 110. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت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 قال يا بشر هذا غلام وأسره بضعته والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.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 ولقد همت به وهم بها لولا الرأب الرهان ربه كذلك لنصر عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.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 111. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 112. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 114. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 115. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 116. ودخل معه السجن فتيان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 رَأْسَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَدْعٌ بَلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرو في سوء به إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم له إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 117. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 118. وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَتْلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ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 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا النَّائِرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْتِئُونَ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 119. فصبر جميل 110. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 111. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاركين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 113. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 114. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا